السلام نعمه الرب يسوع لكم جميعا احباء مباركين واهلا ومرحبا بكم في غرفتكم in Jesus all things have مرحب بكل الاحباء اليوزرز ربي يبارك حياتكم جميعا واهلا بكل الاحباء الادمنز المباركين ربي يبارك حياه الجميع موضوعنا النهارده زي ما انتوا سمعتوا اكتر من مره بعنوان الصوم المختار وهي كلمة اخذتها من الكتاب المقدس بداية أحب ان اقرا من سفر شعياء والاحباء اللي بيساعدوا بوضع الايات على التكست يا يضعوا هذه الايات من سفر شعياء 58 يقول الوحيد الهي نادي بصوت عال لا تمسك ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيك يعقوب بخطيهم وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي كأمة عملت درا ولم تترك قضاء إلهها يسألونني عن أحكام البر يسرون بالتقرب إلى الله يقولون لماذا صمنا ولم تنظر ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون لتضربوا بلكمة الشر لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء أمثل هذا يكون صوم أختاره يوما يذلل الإنسان فيه نفسه يحني كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب أليس هذا صوما أختاره حل قيود الشر فت عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحنك حينئذ ينفجر مثل الصفح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقتك حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول ها أنا ذا إن زعت من وسطك النير والإيماء بالأصبع وكلام الإثم وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليل يشرق في الظلم نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه ومنك تبنى الخرب القديمة تقيم أساسا في دور فدور فيسمونك مرمم الثغرة مرجع المسالك للسكنة إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدس ودعوت لزة ومقدس الرب مكرما وأكرمته عن عملي طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك فإنك حينئذ تتلذذ بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك ميراث يعطوب أبيك لأن ثم الرب تكلمه المجد لك يا رب إذن موضوعنا النهاردة زي ما ذكرنا بعنوان الصوم المختار وجيد ان الأحباء المسلمين في صوم الآن وكذلك عدد كبير من الأحباء المسيحيين فجيد أن نرجع إلى كلمة الله لنعرف ما الصوم بداية وحتى نضع القاعدة الصوم هو شيء خاص بالإنسان يأخذ فيه ولا يعطي الصوم نحن لا نعطي فيه السيد الرب أي شيء فالله لا يحتاج إلى جوعنا ولا إلى صومنا ولا إلى عبادتنا كلها الصوم فيه نحن نذلل الجسد لترتقي الروح لأن هذا الارتقاء يسهل على الإلسان على الإنسان أن ينمو اكثر في النعمة وأن تكون له من خلال الصوم تدريبات روحية يعرف بعمل الروح القدس الذي فيه أن يقمع جسده ويستعبده الآن نرى هنا إصحاح كامل يتكلم عن الصوم ونتائجه وكيفيةه ولماذا يرفض وما هو الصوم الذي يختاره الرأس بداية يلفت نظرنا هنا كلام الوحي الإلهي نادي بصوت عال لا تمسك ارفع صوتك كبوق واخبر شعري بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم هذا هو حال الرب الإله عبر التاريخ دائما عبر التاريخ لا يترك أولاده دائما يرسل لهم أنبياء معلمين خدام كلمة يكلمونهم عن طريق الحق وقبل أن يوقع الرب أي عقاب يرفع صوته عاليا جدا من خلال المؤمنين في ذلك التاريخ من خلال حياتهم أفعالهم محبتهم أو من خلال تعاليمهم أيضا لا يقع الرب على أمة أو على شعب أو على شخص عقابا قبل أن يعلي صوته بالإنزار يعلي صوته بالوصية ليسمع الكل والآن نحن لا نخرج خارج هذه الدائرة لأننا إما أن يعلى الصوت الإلهي من خلالنا للآخرين وإما أن نكون ضمن الذين نحتاج أن نسمع صوت الله من خلال الآخرين أيضا فإيه رأيك تختار إيه أنت النهاردة أعتقد إحنا كأولاد لله نختار أن يستخدمنا الرب الاستخدام الأروع والأمثل لنمثل هذا النداء في مرة في سفر شعياء أيضا قال الرب الإله من أرسل ومن يذهب لأجلنا مين عو ذرسل واحد عايزة بعت واحد من الذي يذهب لأجلنا فكان هناك إشعياء فأخذ الملاك جمرة من على المذبح ومسى شفتي إشعياء لأنه قال انا نجس وساكن وسط شعب نجس الشفتين نعم نعم ولكن بعد الجمرة الإلهية بعد أن يلمس الرب شفاهنا بعد أن يلمس الرب قلوبنا بعد أن يعطينا هذا النداء هذا الصوت هذا الاختبار يعمل فينا أولا ننطلق لنحكي للآخرين ونكون نداء أيضا للآخرين ونقول للسيد الرب في صلاتنا يا سيدنا كما مددت لنا حبل النجاح نصلي أن تمد أيضا للآخرين حبل النجاح فلا أحد يشمخ على الله أيها الأحباب فلسنا نحن أفضل من الذين لم يعرفوا الرب بعد نحن رحمنا من قبل إلهنا وأعطانا أن نعرفه ودورنا أن نقدم هذا المسيح الرائع إلى الآخرين أيضا ونكون نداء للآخرين أيضا نادي بصوت عال لا تمسك يعني لا تتوقف لا تمسك صوتك عن النداء نادي ارفع علي ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم في الآية 2 وإياه يطلبون يوما فيوما ويصرون بمعرف الطرق كأمة عملت ذرا ولم تكرك قضاء إلهها يعني هذا كلام يطلبوا كل يوم يسرحون بمعرفة طرق الرب كأمة كأمة عملت برا هذا هو البر المذيف كأمة عملت برا وهم لم يعملوا البر يسرون بمعرفة طرق الرب يلبسون ثوب الأسقيا كان هذا حاج شعب إسرائيل يلبس ثوب التقوى من الخارج فيظهر شكله من الخارج أنه يعرف الرب أنه يطلب الرب أنه يفرح بطرق الرب وأنه لم يترك قضاء إلهه نعم لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرونها إياه يطلبونه وماذا قال الرب يسوع ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذين يفعلون إرادة أبي الذي في السماوات هذا كلام المسيح فعلاقة المؤمن بالمسيح ليست علاقة كلام صفحي ليست علاقة كلام مجرد عن الحياة على الإطلاق علاقتنا كمسيحيين بالمسيح علاقة حب متين علاقة شركة حقيقية علاقة لم يعد فيها المسيح مجرد مردد لكلام وإنما مختبر لحياة ثاني هذه الجزئية ليست حياة المسيح في علاقة مع المسيح علاقة مردد لكلام وإنما علاقة فاعل لحياة من يحيا الحياة مع المسيح وكان الرب يقول لهم أنتم تطلبونني يوما فيوما هذا جيد تثرون بمعرفة طرقي هذا أيضا أمر جيد ولكن هناك نفاق كأمة عملت ذرا ما تفعلونه بالطلب وبالسرور ومعرفة طرقي هذا مجرد نفاق وليس حقيقة يسألونني عن أحكام البر يسرون بالتقرب إلى الله شايفين الجزئية دي جزئية خطيرة جدا يسألونني عن أحكام, ال... عن أحكام البر يا رب ما عندناش مشكلة عرفنا كيف نأخذ برك عرفنا كيف نسلق في برك احنا ما عندناش مشكلة احنا جاهزين بس نعرف الوصية والبر موجود أمامهم والوصية موجودة أمامهم ولكنهم يتقربون إلى الإله بالنفاق وبالتقوى الخارجية الصبحية فقط ثم بعد ذلك يتجرؤون ويريدون أن يسألوا الاله السيد الرب عن أصوامهم عن أصوامهم فيقولون له لماذا صمنا ولم تنظر ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ سؤال سؤال ربما أنا وإن تسألناه في يوم من الأيام خلوا بالكم هو ليس سؤال غريب هذا السؤال لا يسأل فقط شعب إسرائيل هذا السؤال أسأل أنا وأنت ونسأل كل يوم ربما وربما هناك قابور طويل من الذين سألوا ذات السؤال قبل ذلك لماذا صمنا ولم تنظر ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ وهنا المسألة واضح أنهم أخذوا المسألة من ناحية الشكل فقط قمنا انقطعنا عن الأكل انقطعنا عن الشراب زللنا أنفسنا ولكن النتيجة أننا ننتظر أنك تستجيب وأنك تسمع لنا ولكن هذا لم يحدث ونحن نسأل لماذا الآن قمنا وزللنا أنفسنا ولم تنظر لنا ولم تلاحظ هذه مشكلة كبيرة أيها الأحباب لأن الضعب يعتقد أن الصوم يصل فقط إلى مرحلة الامتناء عن الطعام أو تذلل الجسد وهذا هو الأساس لا هذا ليس الأساس على الاطلاق الأساس روحي يطبق في منهج جسدي وليس الأساس جسدي يطبق في منهج روحي الثاني حأولي الكلام ذا أساس الصوم روحي نطبقه في منهج جسدي ولكن الأساس في البداية روحي روحي هو الارتقاء النمو في المعرفة وفي معرفة شخص المسيح تذل للجسد ليس بأن تمنع نفسك عن الطعام هذا تدريب ولكن تذلل الجسد بأن تقوى الروح فتصير أقوى من الجسد هذا دور الصوم دور الصوم حينما يذل الجسد ترتقي الروح فتكون هي الأقوى هي التي تقود وليس الجسد ليس العكس هذا مفهوم الصوم تدريب نمو ولكنهم فكروا بمنهج الجسد فقط أنهم صاموا امتنوا عن الطعام يبقى إحنا كويسين ثم بعد ذلك قليل من أشكال تزلل النفس والجسد يبقى إحنا كده قمنا بالصوم لا أيها الأحباب هذا ليس هو الصوم ثم يأتي الوحي الإلهي فيقول لهم في نصة الآية رقم 3 يقولون لماذا صلنا ولم تنظر زللنا أنفسنا ولم تلاحظ يرد عليهم ويقول لهم ايه اول عبارة عايزيني عد العبارات التي جعلت الصوم ليس صوما مختارا ها انكم في يوم صومكم تجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرونه في جزئيتين هنا جزئية توجدون مسرة والجزئية الأخرى تسخرون يعني أي توجدون مسرة الصوم أيها الأحباء فيه تكريس فيه تقديس فيه تخصيص الصوم فيه نقدس ونكرس ونخفص وقتا معينا للسيد الرب لا يجب أن يشاركنا في هذا الوقت أي أفراح عالمية أي أفراح عالمية لا يجب أن تشاركنا في هذا الوقت فوقت الصوم هو وقت مخصص مكرس مقدس للرب إن كانت هناك مسرة فبعد قبل أن يرتفع العريس المسيح له كل المجد قالوا له يعني الناس كلها بتصوموا تلاميذ يوحنى تتلاميذك ما بيصوموا قال لهم كيف يصومون والعريس معهم آه يعني في وقت الفرح خليهم يفرحوا لكن حينما يأتي وقت الصوم وقت الانكسار وقت التذلل هذا له أيضا طبيعة خاصة وله أيضا ملامح خاصة يجب أن لا نربط الأفراح مع هذا الوقت المقدس المكرس المخصص لشخص المسيح له كل المجد ولذلك وإلى اليوم في الكنائس القديمة ممنوع مثلا عقد قران أو زواج أو أفراح في أيام الصوم لما يجي واحد عايز الزوج يقول له آه أوكي بعد الصوم لما تعدي سترة الصوم ليه لأن هذه الفترة مقدسة مخصصة للمتيح لي يكون هو عنواننا وهو الموضوع بتاعنا وهو الشاغل الكبير بتاعنا فلا نشرك معه أي أفراح أخرى الآن جماعة المؤمنين معا مرتبطين بشخص المتيح فقط فلا تقام أفراح ولا ليالي ملاح في أيام الصوم هنا شعب إسرائيل سقط في هذا الأمر سقط في هذا الأمر لأنه يقول لهم هنا أنتو بتسألوا ليه صلنا وما نظرت وذللنا أنفسنا ولم تلاحظ ها إنكم في يوم صومكم توجدون مثرة ما فلستوش أيام مخصفة أين الاعتكاف أين الخلوة الروحية أين الصوم الانقطاعي أين الصوم الذي فيه يرتفع الإنسان روحيا فين ده أنا شايفك وكأن الوحي يقول لي إشعاد إسرائيل شايفك بتصوم صوم الجسد وده ما ينطعش ليس هذا الصوم إلا أنا بتكلم عنه فديقول لهم إيه أنتو بتوجد مسرة طيب خليني أهمس في ودن كل واحد فينا من الصائمين هذه الأيام إيه رأيك ما تبقى لك من صوم افرز هذه الأيام فقط دون أن تشرك أي مسرة أخرى افرز نفسك في هذه الأيام لمجد المسيح فقط الأحباء اللي ليس صايمين واللي عنديهم أصوام خاصة بتكلم مع المسيحيين اللي ممكن يكرر الصوم مع نفسه بتكلم مع المسيحيين برضو اللي ليهم أصوام خاصة لخدمة أو بيصوموا من أجل مريض أو بيصوموا من أجل عمل معين ليتنا نتذكر أن في أصوامنا نفترز عن المسرة أي مسرة أخرى خلوا الصوم مكرس بس للرص بس لكن احنا ما عندناش ومعليش سامحوني في التعبير ان عشان اصوم لازم يكون في برامج في التلفزيون اتفرج فيها واسلي نفسي لحد ما وقت الصوم ينقطع هذا المفهوم لا وجود له مش كده الصوم عندنا الصوم هو ارتقاء بالروح في الصوم هناك صلاة أكثر هناك انكسار أكثر فهنا أول جزئية بيلومهم وبيقولهم إيه بيقولهم هنا في يوم صومكم توجدون مسرة عشان كذا عشان كذا إزاي عايزين تخلطوا الاثنين مع بعض إزاي عايزين تخلطوا مسرة العالم مع الصوم وعايزين تستفيدوا وتلموا في النعمة من خلال هذا الصوم لا ده ما ينفعش ثم الأمر الآخر وبكل اشغالكم تسخرون آه ذي كلم خطيرة جدا أيها الأحباء عارفين ايه يعني وبكل اشغالكم تسخرون الرب الإله في الصوم بيطلب أمر معين وبالمناسبة إن كان هذا الصوم ان كان هذا الأمر الذي يطلب في حياة المسيحيين المؤمنين بصورة خاصة في الصوم فهو يطلب أيضا بصورة عامة في حياتهم وهو عمل الرحمة عمل الرحمة ده شيء مهم جدا جدا إن كان في حياتك بصورة عامة وإن كان أيضا في وقت الصوم بصورة خاصة عشان كده فكرين الترنيمة المشهورة لل للرحماء على المساكين هذه الترنيمة ترافق صلوات كثير من المسيحيين في الصوم ليه طوبة تذكرنا بإيه ليه عايزني أرحم المسيحين في وقت الصوم هذا أمر جيد هنا يلومهم ويقول لهم المشكلة أنكم بكل أشغالكم تسخرون يعني وإن تصومك بدل ما تكون رحيم على الشخص اللي بيشتغل معك الشخص اللي بيعمل عندك أنت بتسخره وبتضغط عليه وبتزيل عليه في الشغل لأنه هو شغال عندك مع إن هو ممكن يكون صايم زيك ممكن يكون صايم زيك أيضا لكنك بكل أشغالكم تسخرون والرب هنا يتكلم عن الرحمة يقول لنا في صومكم أيها الأحباء لا تشرك المثرة لا توجد المثرة وفي صومكم أيها الأحباء لا تسخرون الآخرين الذين هم يعملون تحتكم أو معكم خلي عنديكم رحمة الرحمه عنوان الهي وقد رحمنا الاب السماوي في شخص المسيح له كل المجد مشي مع بعض يبقى اذا في الصوم لا بد ان نفترز عن المسرة في الصوم ايضا ايها الاحباء لا بد ان تكون لنا رحمه تجاه الاخرين كل الاخرين بقى مش بس المسيحي مش المسلم مش الهندوسي رحمة لكل انسان بدون استثناء الرحمة غير مشروطة أيها الأحباء اوعك في يوم من الأيام تقول دا مش علشان مسيحي ما مش هرحمه دا مش مسيحية المسيحية الرحمة توجه إلى الجميع ليس بناء على الهوية الدينية لو أنت عايز ترحم الناس عشان دا مسيحي إذا أنت لسه معرفتش المسيحي فين ألغى المسيح هذا القانون أين ألغى المسيح هذا القانون في مثل السامر الصالح لما سامري يعني مش يهودي ها؟ وكان في شخص يهودي نازل من أرشاليم عروا وجرحوا اللصوص ووقع في الأرض وتركوه مشو عد الكاهن الكاهن اللي هو من نفس العرق بتاعه يهودي زيه بص وشافه وصابه ومشي عبد الله والشماس اللي هو الخدام بتاع الهيكل بص له كده وده يهودي زيه صابه ومشي عبد السامري الغريب الجند المعتبر عندهم عدو ماذا يقول الكتاب تحنن عليه حن قلبه ضمت جراحاته حمله على الداب بتعته مش هو برجله أوصلوا إلى فندق دفع عنه اعتنى به والآن جاء وقت السؤال الحاسم فسأل المسيح الشخص وقال له ترى من صار قريبا لذلك الرجل عارفين أجاب إيه وقال الذي صنع معه الرحمة يعني عمل الرحمة تخطى تخطى قرابة الرحم عمل الرحمة يجعلك أقرب للإنسان اللي عملت مع الرحمة من أخوه ومن أبوه ومن أخته اللي سبوه هنا المسيح الرائع يفتح أذهان المسيحيين لعمل الرحمة مع الجميع بدون استثناء فرحموا الكل دون تمييز وقدموا عطاياكم للجميع دون أن تميزوا بين مسيح وغير مسيح هذه روعة المسيح أيها الأحبة إذن هنا يقول الوحي بد من أن تكون أيام الصوم مكرسة مخصصة الأمر الثاني أن تكون هناك رحمة ترافق الصوم مش تفجير كنايس يرافق الصوم مش اغتيال لناس يرافق الصوم مش اعمال جهاد ترافق الصوم لا يمكن ان يكون هذا اله لا يمكن ان يكون هذا اله على الاطلاق الاله الحي ينادي بعمل الرحمة ان كان هناك صوم يبقى اساس الصوم هو الرحمة وليس قتل الناس لا علاقة لهذا الأمر بأي إله عاقل حقيقي ثم في الآية أربعة ضعوا لنا الآية رقم أربعة ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلقمة الشر ودي لي أكذا مفهوم ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر لما يصوموا اليهود في ذلك الوقت كان بيحفظ بينهم مشدة مع بعض انت صايم لا انا مصايم انت زايم مصايم وانت مالك انا اصوم ولا ما اصوم ده حاجة خاصة مفروض بيني وبين الهي فكان هناك شجار يحدث بينهم في هذا الصور إلى أن يحدث بينهم نزاع وتطاول أيضا باليد للأسف يتدخل الناس في شيء خاص في علاقة الإنسان مع الرب الإله بيتدخلوا في أمور مفروض تكون علاقة شخصية بين الإنسان وربه مش مفروض يتدخلوا فيها لكن بيتدخلوا فيها هناك أيضا صورة أخرى في أعمال الرسل في ناج حرموا أنفسهم أربعين واحد حرموا أنفسهم من الطعام صايمين إلى أن يقتلوا بولوس الرسول عارفين الجزئية دي أربعين واحد قالوا إحنا مش هناكل طعام ولا هنشرف ولا هنحطف فحنكنا اي شيء الى ان نقتل عار, عار على من يعتقد ان هذا صوما كانوا يهود برضو والان نرى الصورة تتكرر اليوم فهناك من يصوم ليقتل ايضا صورة تتكرر صورة بائسة والكتاب هنا يخبرنا ان الصوم يجب ان يكون فيه رحمة لتضرب بلكمه الشر في بعض الناس غير المسيحيين ممكن يكون صومهم كله علشان الامه دي تهدم علشان هذه الامه يتتم اهلها وييتتم صبيانها وتهدم بيوتهم ناس كثيرة بتصوم, ع... بتصوم علشان... علشان أنا عايز مش أشوف الناس دول قدام يا رب استجيب استجيب يا رب عدينا هنصوم لك يا رب بس استجيب لنا أدمر كل الناس دول مش عايزين نشوفهم لا يمكن أن يكون هذا صوم يقره إله حقيقي على الإطلاق ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون ها إنكم كأن الرب يقولهم عارفين ليه ما سمعتش عارفين ليه لما أتجد لكم لأنكم تصومون للخصومة والنزاع ولتضربوا بلكمة الشر ثم يعاتفهم فيقول لهم لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء أمثل هذا يكون صوم أختاره الرب وكأنه يتكلم هنا ليس فقط ليعلن الحقيقة ولكن ليعلن أولا رفضه والثنكار وكأنه يتألم لأن أولاده أو المؤمنين يعتقدون أن هذا هو الصوم الذي يختاره فيقول لهم انتبهوا أمثل هذا يكون صوم أختاره ما تفهموش لماذا لا تعقلون وكأنه يقول هذا كثيرا ما نجرح قلب الرب أيها الأحباء بمفهوم خاطئ عن الإله ويبص لنا كده ربنا ويقول لنا إيه بظمتك مش خجلان من نفسك بقى أنا أبوك السماو القدوس أنت فهمني كده فهني ان انا فرحان بالعمل بتاعت ولأ وبتصدق من اجله معقولة تجرح قلبي بالشكل ده يا ما جرحنا قلب الرب حينما اعتقدنا انه راض عن امور خافئة في حياتنا اكتبوا لي واحد لو انا غلط اكتبوا لي اثنين لو ده بيحفر معانا كم مرة جرحنا قلب المسيح حينما اعتقدنا أنه راض بطرق خاطئة في حياتنا جرحنا كتير مرات كتيرة وبنبرر لنفسنا لا والكارثة نصلي من أجل هذا الموضوع الرب هنا يقولها وأيضا بقلب مجروح بقلب مجروح يقول لهم أنسل هذا يكون صوم أختاره قد هم عملوا ايه شكليا في الشكل عملوا ايه تعالوا نشوف في الشكل عملوا ايه في الشكل بيقول يوما يذلل الانسان فيه نفسه يحني كالأثلة رأسه ويفرش تحته تحته مسحا ورمادا ذا اللي عملوه الشكل الخارجي احنا حنصوم نزل نفسينا ببعض الأشياء و آ... آ... نفرش تحتنا رماد ونلبس شويه مسوح ونحني كلاسله وهو نوع من النوع من ال... النباتات المتسلقه آ... اللي بيتتسلق وبعد كده نتلاقيها حانية راسة كده يعني حانية الجزء الاعلى منها اعتقدوا ان هذا هو جل الصوم كل الصوم اكمل الصوم بدا خلاص مفيش اكتر من كده يجوع ويعتش وشوية شكل خارجي من التذلل ويفرش تحته شوية رماد ويقعد عليهم ويفتكر نفسه ده الصوم فبيسأل ربنا بيقوله كده حطوا السؤال ده لو سمحتوا حطوا السؤال الحلو ده هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب يا ياه على الجرح الكبير الجرح الكبير مش عشان هو صوم غلط يا اخوة الجرح الكبير عشان فاهمين غلط الجرح الكبير عشان فاهمين ابوهم غلط تخيل لما انا وانت نكون بنحد ضعب وتفهمني في موقف خطأ أقول لك أنت جرحتني أنت فيهمتني خطأ صح؟ فيهمتني خطأ في الحتة دي وأنت جرحتني هنا ربنا لا لا يتكلم فقط عن صوم خاطئ ناس مش عارفين لا ناس جرحوا قلب الإله بأنهم اعتقدوا في الإله اعتقادا خاطئ كأنه بيقول لهم بذنبتك مش خدلان من نفسك هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب ده اللي انت جاي تسميه صوم جوع وعطش وشكل خارجي وبتسخر الناس وما فيش رحمة وتدمج مصرة العالم دي هو ده الصوم لا لا لا, لا. تعال بقى اوري الصوم اللي انا عايزه اللي الصوم اللي أنا عايزة أقوله لك مش هو البداية بالأكل والشرب دي النهاية يا عزيزي دي النهاية البداية مش كده وما للبداية ايه تعال أقولك البداية ايه ويبدأ الرب الاله يظهر لعبيده الصوم المختار فيقول أليس هذا صوما أختاره واحد حل قيود الشر ده اول حاجة يعني ايه بقى حل قيود الشر يعني ايه بقى حل قيود الشر ده كلام رائع جدا حل قيود الشر يعني لما تصوم ياريت تكرر صومك لخطيه غلباك سمعيني اسمعوني تاني يعني لما تصوم يريد تكرد صومك لخطية انت مهزوم منا ثاني يعني في خطية غلباني اقول له يا رب الصوم ده انا مكرسه للخطية دي اني انك تعطيني نصر عليها اني ما ارجعش تاني للخطية دي ان عقدة الشر دي تتفت انك تديني قوة انك تديني انتصار لا اعود لهذه الخطيئة مجددا اريد ان اكرس هذا القوم لهذه الخطيئة اريد ان احل من سجن ابليس في هذه الخطيئة بالذات فك او النير اسف حل قيود الشر عايز احل قيود الشر لمسكاني آه يعني الموضوع ليس صوم وصلة أعسف الموضوع اكل وشرب لا ده بعدين يا عزيزي الصوم ليس بس أكل وشرب الصوم ارتقاء في معرفة الإله الصوم نمو في المعرفة الصوم انتصار على الخطيئة الصوم هزيمة للشهوات والطبيعة ال ال التي كثيرا ما تهزننا طبيعتنا الإنسانية المتمردة فينا خل طيور دي الشر بالمناسبة انت ممكن تعمل صوم لنفسك يعني لو في حد فينا مهزوم من خطية معينة ممكن بينه وبين نفسه يرتب صوم يصلي كده يقول يا رب انا عايز أرتب صوم ثلاثة أيام عايز الخطية دي بنعمة اكتهزمها تماما انا مهزوم يا رب من الخطيئة الفلانية الخطيئة الفلانية غلباني الخطيئة الفلانية انا بدع فيها كثير انا عايز اكري استلبت ايام صوم وصلى يا رب من اجل انك تعطيني نصرة على هذه الخطيئة ده الصوم يا اخوة مش الصوم اجوع واعطش وبعد الصوم ما يخلص اكل واشرب ولا شيء جديد في حياتنا لماذا عصمنا لا نعرف لماذا فطرنا لا نعرف ايضا مين اللي حبي يعمل كده يكتب لي سبعة مين اللي حبي ياخذ التدريب ده في حياته انه كل مرة تدور على خطيئة كل مرة تدور على ضعفات وثهوات موجودة فيه وفيك كل مرة ندور على حتة احنا مش راضين عنها ونقول يا رب ده بتكريس ليك الصوم ده انا عايز اكرسه الدين انتصار على الخطيئة دي رقد الشر دي تتفك مني تماما اقدم توبة يا سيد عايز الصوم ده يكون صوم للتوبة يكون صوم للتوبة عايز لما الصوم ده ينتهي اكون اخذت نصرة على الخطيئة دي بالذات بجهدك مش هتعرف لكن بعمل روح المسيح اللي فيك تعرف عمل المسيح اللي فيك هيخليك تنتصر على الخطيئة لما يشوفك مهتم بالموضوع ومكرّف الصوم ده مخصوص للقضية دي ولا وللخطيئة دي حينتصر حيديك روح الانتصار فيك لكن الموضوع مش فارج معنا يلا هنصوم ونفتر وخلاص ونعيد خصارة أيام بالضيع من صدقوني أيها الأحباب بعدين بيقوله إيه حل قيود الشر سك عقد النير وإطلاق المسوقين احرارا وقطع كل نير يا سلام يا رب يا سلام يا رب لما يكون حنانك طاغي ومالي كل كتابك يا سلام يا رب لما بتفكر في كل الناس فك عقد النير مين تحت نيرك أيها المؤمن مين تحت نيرك مين اللي انت ممكن يكون ليك كلام عليه مين دول اللي انت ممكن لو كان شغال معك ترحمه لو كان في دين دين انت مطالبه لشخص وانت شايف انه مش قادر ومش هيعرف ارحمه فك عقد النير فرصة بيشوفها ربنا في الصوم انه نفق الاخرين ونطلقهم احرارا بدل ما هم مكبلين معنا بقيود معينة او تحت دين او تحت ضغط والمفتاح في ايدك افتح افتح عشان ربنا يفتح لك ارحم عشان ربنا يرحمك نمارس الرحمة مع الآخرين فيمارس رب السماء رحمته معنا وهناك قانون كتابي يا رب تحط الآية دي أنا مش متذكر الشاهد بتاعه ليس هناك رحمة لمن لم يستعمل الرحمة ذا قانون كتابي لو انت ما رحمتش لن ترحم ما تطالفش بعد كده سك عقد النير سك عقد النير واطلاق المسحوقين شوف التعبير شوف التعبير الكتابي المسحوقين يعني بيولد فينا مشاعر الرأفة والرحمة دول مسحوقين دول تحت ايدك ممكن ترحمهم احرارا وقطع كل نير عارفين النير اللي هو بتحط على بدون مؤاخذة الدابة كده من جدام زي الحصان مثلا بتحط النير اللي هو الدائرة اللي على رأبته دي عشان يجر بيها العربية واضح الكلام ده النير او مثلا السور اللي بيحرس بتحط حوالين رأبته كده طوق عشان يجر بيه المحرات اه خلي بالك لو انت كمان حطين اطواق على رأب اتناس ثانية فعشان كده بيقول لنا القيود دي يا بقى خليك رحيم فيها تعامل برحمة وبمحبة مع الآخرين مش عشان انت في ايدك الكرباج تضرف في الناس لا مش عشان في ايدك النفوذ تسحق الآخرين اطلق المسحوقين أحرارا تعرفوا ده حتى دعم من المسيح في الفداء أيها الأحباء ونفس الكلمات قيلت عن رب المجد يسوع أنه حينما جاء جاء ليطلق المسحقين أحرارا المكبلين أحرارا نعم حررنا في الصليب وفي شخص المبارك أعطانا هذه الحرية حرية مجد أولاظ الله اليس أن تكسر للجائع خبزك وان تدخل المساكين التائهين الى بيتك يعني في مفهوم مختلف في الصوم يعني انا ارصوم وقاطع الجائع جوع انت وخليه هو ياكل جوع انت وخليه هو ياكل ويا يا ريت لو من أكلك الحلو اللي انت عاملوا لنفسك عشان تفتر به مع الاشتعال على نفسك واخد شوية من الاكل الحلو ده واطلع بره في الشارع وشوف اي انسان محتاج اي انسان مسكين اديله صدقوني ربنا يبصلك بعين انت حتكون مرصوب جدا مش تديله الفتات مش تديله الباقي بيقولك الصوم انك تطعم مش الصوم انك تطعم بعد ما تفتر لأ وانت صاين شوف الحاجة اللي حتفطر بيها أحلى حاجة عندك وقبل ما تفطر تطلع في الشارع وشوف الجعان والمحتاج اديله ده عمل رائع جدا أيها الأحباء عشان كده هتشوف ربنا بيتكلم عنه إزاي بعد كده يعني ده الصوم آه ده الصوم هو أنت فاكر الصوم أنت تجوع وتعطش بعد شو تفطر هو ده صوم لا الصوم مش كده الصوم فيه نزداد في عمل الرحمة والمحبة للإنسان للآخرين كل الآخرين الصوم فيه ننتصر على الخطيئة وعلى الشر الصوم فيه نكرس وقتا خاصا للسيد الرب وهكذا عدد الصوم والنتائج بتاعه والأفعال الملازمة للصوم الصلاة ودراسة كلمة الرب عشان تستفيد من الصوم ثين الكتاب المقدس في صومة فين الصلاة في الصوم صوم بدون صلاة لا قيمة له ما ينفعش ما ينفعش هنعمل بي ايه يعني ما ينفعش تصوم من غير صلاة ولا لو قيمة ابنصحت ما تصومش هديني بقول هارف بالفم المليان يعني لو حتصوم وصيامك يعدي كده من غير مخدع من غير ركوع من غير صلاة من غير لجاجة من غير شركة مع المسيح صومك ده ملوش قيمة لأن الصوم لو كان أكله شرب بس خلق ما ينفعش عشان كذا التلازم الصوم والصلاة, الصوم والصلاة هما, اللذان هما, اللذان هما اللذان وتلاقي التكرار العبارة دي أليس أن تكسر للجائح خبزك وأن تدخل المتاكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تكسوه تشوفوا الكلمة الثانية أنا عايزكم تحطوها الكلمة اللي بعد كده وأن لا تتغاضى عن لحمك ده الكلام ده يخليك تؤف هنا طول عمرك وتفكر المفروض الكتاب يقول إيه ولا تتغاضى عن لحمه لحمه هو إذا رأيت عريانا المفروض أن تكسوه ولا تتغاضى عن لحمه لا معلش لحمه ولا تتغاضع اللحمك انت <تصفيق> طب انا مش عريان انا مكسوه اشكرك يا رب اه بس ده اخوك اخوك لو هو عاري وانت قادر فهو لحمك هو لحمك تكسوه تهتم بيه طالما عندك المقدرة ده لحمك يحسب عليك يعني كأنه ده بيقولك دا محسوب عليك طالما انت عندك المقدرة ولو شفت عريان ان تكسوه ولا تتغاضى عن لحمك ليس فقط الاقرباء لان المسيح له كل المجد حينما سئل من قريبي قال له ايه كل الناس كل الدنيا السامري اصبح هو القريب كل الناس وكل الدنيا ثم أقربائك هنا بنشوف أيها الأحباء مدى عمق الوحي الإلهي ليحول الإنسان الطبيعي الإنسان الجامد الإنسان الحرفي الإنسان الصقحي يدخل إلى عمق المعرفة والنعمة إلى عمق الشركة ليس فقط مع الله ولكن مع الإنسان أيضا إذن احنا دلوقت بنعرف فرصوم جديد في الصوم اتالي الصوم ليس فقط علاقة خاصة بالاله وتنتهي ولكنها علاقة خاصة بالاله تمتد الى الناس اللي حوالي مرضه خلوني اقتبع التعبير عجبني جدا التعبير ده اعتقد العبارة دي قالها قداسة البابا شنود الثالث الابدية رحلة تبدأ هنا عبر قلب الإنسان لتصل إلى الله يعني الأبدية رحلة ونماشي على قلوب الناس إلى أن تصل إلى قلب الله والصوم إذن هو رحلة إلى الله من خلال أعمال المحبة والرحمة الإنسانية مع الآخرين أيضا الصوم هو رحلة صليب صليب خط رأسي مع الله وخط أفقي مع الناس الصوم علاقة صليب في حياتنا خط أفقي وخط رأسي اقتصاد مع رب الإله نمو في النعمة تدريب الجفد قمع الشهوات بعمل الروح القدس خلي بالكم مش ب... بعملي أنا لا من خلال عمل الروح القدس في فترات الصوم المكرسة إلى السيد الرب وهنا ننتقل الى. العالم من حولنا تخيلوا لو الناس عاشت مفهوم الصوم ده تخيلوا العالم يكون شكله ايه تخيلوا لو مثلا بلد فيها خمسين واحد بس كويس خمسين واحد ومن بين الخمسين واحد نص الناس دول صاموا الصوم اللي مكتوب في الكتاب المقدس يعملوا اعمال محبة ورحمة وخير مع الاخرين الشكل الخمسة وعشرين البائيين هيكون ايه الكل سيتأثر دلو صام عشر من الخمسين ومارثوا هذه أعمال المحبة والرحمة مع الأربعين اللي بائين إلى أي حد سنلمس قلوب هؤلاء أيضا أيها الأحباء دعونا ننتقل من صوم الأكل والشرب إلى مفهوم الصوم الحقيقي هو الاستصاق بالسيد الرب والتعامل مع الآخرين والالتحام مع الإنسان وعمل المحبة وعمل الرحمة مع الآخرين هذا أمر هام جدا يأمر به الكتاب المقدس وليس في الصوم جهاد ضد الناس ولا قتل الناس ولا سحت الناس أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تفسوه وأن لا تتغاب عن لحمك أنت طيب يا رب أنا بشكرك أنك عرفتنا وإحنا هنعمل كده إيه بركاتك بقى مش هنعمل وحدك وصد وحدك لا إحنا مش هنعمل كده عشان عاوزين إحنا هنعمل كده عشان بنحبك طيب لو عملت كده أنت عارف إيه هيحصل لك, بيقول لك بقى حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويفير برك امامك ومجد الرب يجمع ساقتك ينفجر مثل الصبح نورك ياه عارفين الظلمة لما تكون بالليل كده و يعني الظلمة كده عتمة بقى وفجأة يأتي النور نور الشمس الرائع كالصبح ينفجر مثل الصبح نورك إشارة إلى النجاح إشارة إلى المجد إشارة إلى البركة التي سيعلنها السيد الرب في حياتك ده المقصود هنا وتنبض صحتك سريعا آه رب تنبض صحة إزاي ده أنا بديت الأكل بتاعي للناس هو ده هو ده انت عطيت اكلك للناس للجائع كسرت خفزك للجائع انا بقى هعوبك في صحتك في صحتك صحتك روحيا وايضا في بدنك في جسدك ايضا ما تخرش ما تخرش لو كسرت للجائع خفزك خلوا بالكم كسرت يعني اسمت يعني ناصفت يعني عندي رغيف يدوب عفتر به ما تخرش اكسموا مع الجائع انت جعان واختبرت الجوع دلوقتي وعارف صعب ازاي تقسم مع اخوك برضه ما تكسر للجائع خبزك وتططخي للمساكين ها حين اذن الفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريع ويسير برك امامك معلنا الراديو يعلن مجد يا لن يعلن حقه يعلن من خلال أولاده ربنا كان ممكن يجيب مايك ويتكلم ويكون فيه ميكروفون كبير جدا يسمع كل الناس ربنا قادر على كل شيء لكن عايز يستخدمك انت فرحته انه يستخدمك انت فرحته انه يشوف أولاده يتكلم كلامه مش بيقول نادي بصوت عالي الناس اللي معانا من أول الأصحاح مش اول ما ارينا اول كلمة وقال لهم نادوا بصوت عالي سنوا ارجو ان انا ما اكونش اتأخرت عليكم يا اخوانا انا اسف بس أنا <تصفيق> <تصفيق> ومجد الرب يجمع ساقتك يا سلام على نعمة ربنا ومجد الرب يجمع ساقتك شملك يجمع شملك يجمع عيلتك يجمع أولادك يجمع أحبائك الضعيف فيهم يقويه لما تعمل كده وبترحم الآخرين مجد الرب يجمع ساقتك ساقتك يعني شملك شملك بقى بيتك وأولادك وأحبائك وحياتك يباركك ليه لأنك أنت باركت الآخرين وأنا أمين الرب أمين لا يبيت مديون لأي لا شخص حتى لو في حد ضعيف في البيت عندك من أولادك والدك والدتك أخوك أي شخص يجمع ساقتك يعني يقويك يخليهم أقوياء يديهم البركة ويديهم النعمة نجد الرب يجمع ساقتك يجمع شملك حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيثوا فيقولوا ها أنا ذا حين اذا تدعو فيجيب الرب لك عشان انت اجبت الاخرين لانك رحمت الاخرين لانك كسرت للجائع خبزك ادخلت التائه المسكين الى بيتك عملت اعمال رحمه مع الاخرين لما تكون محتاج وتنادي يا رب ارحمني يقول ابن ده سمع صوت اخواته انا هسمع صوت ابني دا في قلبه في رحمة لما الناس صرخت وقالت ارحمني رحمه دلوقتي بيصرخ لي أنا أنا هرحمه برضو معادلة إلهية يا إخوة معادلة إلهية فلو سمحت أو عتفتكر المحتاج دا بس واحد جعان أو عتفتكر المحتاج دا إنسان بس ممكن يحتاج شربة مية أو لقمة كثرة خبز المحتاج ده ممكن يكون انسان محتاج منك كلمة حلوة انسان إنت جرحته من تطيب جرحه بكلمة المحتاج ده ممكن يكون انسان محتاج إنك تبتثن في وشه كل ما تشوفه مش أكتر من كده المحتاج ده عدد بيئة عدد أشكال كثيرة من المحتاجين في العالم انت ممكن تكون ثروة في البيئة اللي إنت فيها المكان اللي انت فيه ممكن تكون ثروة, عارف يعني, ايه ثروة؟ يعني تكون طبيب لكل شخص يلتأ معاك يقول فعلا انا الشخص ده لما قعدت معاه تحت حسيت براحة حسيت بشبعة قرأت عن القديس الأنبى أنطونيوس اللي أسس الرحبنة انه تلاميذه كانوا بي لما يعودوا معاه يشبعوا بس قبل ما يتكلم قبل ما يتكلم يشبعه من النظر الى وجهه الذي يفيد بالنعمة وبالبركة وبالمحبة موسى لما قاعد في حضرة ربنا موسى نزل وشه بيعمل ايه وشه بيلمع وشه منور وهو مش واخد ذاله انت ممكن تكون ثروة في وسط الاخرين صدقوني شوف شوف صلي اطرحوا الموضوع قدام ربنا قل له ازاي اكون نور للعالم وملح للأرض قل له يا رب انا عاوز اكون سبب بركة للآخرين في بيتي وفي مجتمع العمل وفي مجتمع الاصدقاء وفي الشارع وفي كل حتة ساعدني اعملها ازاي اكون ازاي حيقولك كده بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا قل له يا رب بدونك انا مش عايز اصلا اعمل اي شيء بدونك أنا ولا شيء أساسا أنا بطلبك أنت أنك تعمل من خلالي يقول لك طيب فعال بقى للوصايا وعيش الوصايا ومن دم الوصايا اللي احنا بنقرأ فيها دلوقتي أيها الأحباب ومجد الرب يجمع ساقتك حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول ها أنا ذا أنت يكرر الرب مرة تانية إن شرط ها يعني الموضوع فيه شروط بس مستعبة لا مستعبة إن نزعت من وسطك من وسطك النير والإيماء بالأصبع وكلام الإسم عندنا هنا وقتة أيها الأحباء نذات من وسطك النير اتكلمنا عن النير وعرفها ايه هو النير والإيماء بالأصبع عارفين يعني ايه الاماء بالاصبع كنايه عن ايه او اشاره لايه الايماء الايماء بالاصبع تكبر كبرياء مش كده كبرياء واحد بيتكلم معاه ده صباعه كده يعني بيمشيك بترص صباعه ده ما بيحبوش ربنا بيقولوا لازم تنزع ده من عندك لازم تنزع الكبرياء هي كناية عن الكبرياء كناية عن الكبرياء انك بتتأمر على الناس انك واخد الناس اللي انت يعني ممكن يكون انت في وسطهم وليك كلمة عليهم بتتأمر عليهم انزع من وسطك الايماء بالاصبع ما يكونش في كبرياء في محبة في اتضاع في الصلم بالذات ان كان في الحياه بصوره عامه في الصوم علل نفسك درب نفسك خلوني اقول لكم حاجه مهمه ايها الاحباء تعرف لما انت ممكن تقول عن نفسك انا وحش انا وحش انا خاطئ انا مش كويس ده انا ولا حاجه ده انا ما استاهلش كلنا ممكن نقول عن نفسنا كده بس لو جاي حد قال لي انت وحش مشكلة والقيامة تقوم انا اقول عن نفسي ماشي بس انت لا احيانا النفسي عندنا ايه يعني بتكون فيها شوية كده من ال من ال الكبرياء المهم هنا بتكلم عن انه مش عايز كبرياء دي اول خطية اسقطت اول كائن في التاريخ الكبرياء والخطية الثانية اللي أثقفت أبونا آدم وأمنا حواء بارض الكبرية تنفتح عينكما تكونان كالله عارفين الخير والشر وليه لا وليه لا مناكل وننفصل عن الله ونكون زيه ما هيش مشكلة بقول لك المتكبرين يعرفهم من بعيد شكذا من بعيد كده بيعرفهم بيعرف المتكبرين كده من بعيد ايه في الكتاب اما المتكبرين فيعرفهم عن بُعد من بعيد شايفه ما عارفه وبيقول كمان لا أحتمله في الوحي الإلهي بيقول إن الإنسان المتكبر ده لا أحتمله كفاية أنا مش محتلي يا يعني ممكن يا رب يوصل يوصل يعني خطيانه توصلك لمرحله تقول لنا لا أحتملك اه ممكن لو الكبرياء بتاعنا وصل مرحله والكفايه يا ابني انا مش محتملك بصراحه كفاية كفاية, كفايه كفايه كفايه كفايه تعالوا نعود للوحي الالهي مره ثانيه ان ذاتا من وسطك النير الايماء بالاصبع ها وكلام الابن كلام الابن كلام الابن ده بقى بحر واسع جدا ممكن يكون شتائم سباب ممكن يكون نقد بذيء ممكن يكون كلام بذيء ممكن يكون أي شيء كلام إفضل كلام خطيئة بكلامك تتبرر وبكلامك تداني هذا كلام الوحي الإلهي فبيقول لنا لو كنت بطلب منيك ده بصورة عامة فإزاي وإنت صايم بتقولي الكلام ده والنميمة طبعا يا أخي تراك في الصحة إزاي صايم بتقولي الكلام ده فبيقول لنا كده بيقولي شعب إسرائيل انتوا فاكرين ده صوم انا اخطر يعني تصوم والجوع وت... وتعطش وكل حاجة زي ما هي ما فيش شيء يتغير لا ده مش الصوم اللي انا اخطره يبقى ممكن الناس يقول احنا بنتسلى احنا بنقول نكت ده مجرد نكت حتى النكت حتى النكت صح ولا انا غلط لو صح اكتبوا لي سبعة مش اشوف هالفي ناس صاحية وفهم الموضوع ده ولا احنا بنقول كلام مش عايشينه احنا بنقول مجرد نكت معلش خلاص في بالنكت اللي فيها اسم وفيها كلام اسم وفيها خطأ وفيها بجا بجاء بجاء الفم اللي يتبارك ويتقدس الفم اللي يتبارك ويتقدس الشفتين اللي تنطق باسم المسيح تنطق نكت برضو وحشة الشفتين احنا بنقول له كده بنقول له يا رب تتبارك شفتانا حينما ننطق باسمك تتقدد شفاهنا حينما ننطق باسمك بعد بعد ما نقول له الكلام ده نيجي ونقول له اا نقط طيب حطوا له كده لو سمحتوا من رسالة يعقوب تعال نشوف مع بعض حطوا من رسالة يعقوب 3 الاصحاح الثالث والآية رقم 3 يقول الوحي الإلهي هوذا الخيل نضع النجوم في أفواهها لكي تطاردنا فندير جسمها كله هو ذا يعني عشان تدير الخيل بتحط لجه طيب والسفن هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة دفة صغيرة لا يكد في الخلف بتوجه السفينة الكبيرة دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير شايفين زيت دفة كذا ويفتخر متعظمًا أريدك مثل هو ذا نار قليلة أيّا وقود تحرق مش هتوأس النار وحتاكل حتاكل حتاكل فاللسان نار عالم الاسم هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرموا دائرة الكون ويضرموا من جهنم بعدين في الآية اللي أنا تهمني الآية رقم 9 به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله به نبارك طبعا هو هنا بيستنكر الكلام ده بقول إزاي الكلام ده ما ينفعش به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا ألعل ينبعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر هل تقدر يا إخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا ولا كذلك ينبو يصنع ماءا مالحا وعزبا إذن الناس اللي بتقول نكت ولما يتقل بلاش ده كلام إسم ولنحن بننكت يعني احنا بنعمل إيه الكتاب المقدس هنا بيقول لك بلاش تنكت نكت فيها كلام إسم ليه لسانك ده انت بتبارك به الله خلص ما تقولش به نكت مش حلوة ما تشتمش به حد كلام الإسم يعني مطلوب مننا نعمل إيه يا رب يقول لك كده إن من وسطك النير وقلنا إيه هو النير رحمة الآخرين التحكم اللي ممكن بعض الناس يعملوه في الناس الإيماء بالأصبع التكبر وإيه كمان وتنزع كلام الاسم كلام الخطيئة وبعد كده وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الزليل يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامث مثل الظهري أشبعت النفس الزليلة ملاحظين يا أخوة ربنا يرجع مرة تلو الأخرى إلى عمل الرحمة مش, مش عايز نسيبه مرة ولا مرة ورا مرة يرجع مرة ومرة لعمل الرحمة مش عايز نسيبه عمل الرحمة بشايف ده هو العمل المهم اللي المفروض إحنا نهتم بيه عمال الرحمة أنفقت نفسك للجائع أشبعت النفس الزليلة يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر يعني الظلمة اللي كنا عايشين فيها تبقى يعني زي الظهر كده خلاص زي الظهر ده, ده عشان انت عملت ايه عشان صمت ولا علشان عملت اعمار رحمة علشان عملت اعمار رحمة بيقول لك يريد ده يكون في صومك موجود يريد في صومك تعمل أعمال الرحمة دي وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الظليلة يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهري ويقودك الرب على الدوان الله يا رب أشكرك شفت الوعد ده شفت الوعد ده يقودك الرب على, على الدوام على الدوام على الدوام ايه رأيت في الوعد ده دي ذمتكم مش عايزين الوعد ده يتحقق في حياتنا انا عن نفسي عايز انا بكتب سبعه انا عايز عايز, عايز الرب يقودني على الدوام مش عايز اقود ما نفسي ولا حد يقودني اريد أن الرب يقودني على الدوام على الدوام بصوره لا تتوقف ولا تنقطع ويشبع في الجدوب في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة غيا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه يشبع في الجذوب نفسك دا بيذكرني في شعب إسرائيل وهو خارج من, من أرض مصر وكان في القفر قفر ما فيش مية ما فيش أكل ما فيش شرب على الإطلاق ما فيش اي شيء ها؟ مات الشعب عشان ما فيش مية وما فيش اكل ماتوا لا قال له انا ما يهمكش انا اشبعك حتى ولو كان المكان جد حتى لو كان قفر حتى لو ما فيش اي مياه ولا اكل ولا شر انا الاله انا الهك اشبعك حتى لو كان دخلك على ادك الهك يشبعك حتى لو كان إمكاناتك المادية على أدك إلهك يشبعك حتى لو بصيت قلت ربا هكون في جذب لو أنا أعطيت فلان أو أعطيت فلان او باركت فلان سيحصل عندي جذب ومشكلة لا ربنا هيباركك ما تخافش مد إيدك ود الآخرين بارك الآخرين فيباركك إله الآخرين اللي انت باركتهم ما تخافش يشبعك ولو كان المنظر أمامك جذب وقفر يخليك تضرب صخرة ناشفة يطلع مية تصدق صخرة تكون موجود معك يعني, يعني أقصد شيء موجود في حياتك طول عمرك ما فكرتش فيه صخرة جبة ما قديتكش طول حياتك أي شيء ربنا يقولك دلوقتي الصخرة تطلعلك تطلعلك شبع لأنك رحمت الآخرين لاحظوا يا أخوة احنا بنتكلم عن صوم لكن مرة الوالاخرى مرة الوالاخرى بنلاقي الصوم يربطنا بأعمال الرحمة مرة الوالاخرى بنلاقيه مش عاوز يقول لنا جوع واطش وهو ده الصوم ملاحظين كده اللي ملاحظ كده يكتب لي السبعة مش عايز تعتقل كده مش عايز يقول لك لو سمحت روح جوع شوية واطش شوية وبعدين تعال كلك لقمتين واشرب هو ده الصوم لك ده مهواش الصوم لو عايز تصوم اربط صومك بالصلاة والكتاب المقدس وأعمال الرحمة والمحبة مع الآخرين هو ده الصوم غير كده ده مهواش صوم لو انت بتعمل أي شيء آخر على الاطلاق يشبع في الجدوب نفسك ينشط عظامك يعني حتى الصحة الروحية والنفسية والجسدية أيضا فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه أشكرك يا رب من أجل وعودك ومنك ها تبنى الخرب القديمة تقيم أساسات دور فدور فيسمونك ربنا سيديك اسم هذا ربنا سيخلي الناس سيديك اسم جديد يسمونك مرمم السغرة يعني الحتة اللي كانت مستوحة في الحيطة هنا وفي, ال... وفي, الس... وفي السور ده وفي السور دا انت رممت كل الاسوار رممت كل الاسوار يسمونك مرمم السغرى الانسان اللي بيتعامل بيك بناء الانسان اللي بيتكلو عليك علشان انت اللي بتقفل الحتة اللي بيدخل منه عدو الخير خذوا لنا السعالب السعالب الصغيرة المفسدة للكروم لأن كرومنا قد أقعلت أقعلت يعني نضجت أنا اللي بيسأل أقرأ الآن من إشعياء 58 فيسمونك مرمم الثغرة يسمونك مرمم الثغرة اسم جديد ربنا بيديه كل أولاده كلنا عايزين الإسم هذا كلنا بنصلى رب إنك تدينا نعمة نكون في خضوع لوصيتك عشان ناخد البركات العجيبة العظيمة دي مش بس بركات لكمان أسماء حتدينا أسماء يا رب أشكرك يسمونك مرممة ثغرة ومرجع المسالك للسكنة يعني الأماكن اللي كانت مهجورة انت خليتها أماكن فيها حياة خليتها أماكن فيها بركة خليتها أماكن فيها طمأنينة وسلام الناس تقدر تسكن فيها فيسمونك مرمم الصغرى ومرجع المسالك للسكنة والرب يسوع على الجبل في الموعظة الشهيرة بتاعته قال ايه طوبة لصانعي السلام لأنهم ابناء الله يدعونا حيسموك ابن ربنا اللي بتعمل سلام اللي بتعمل سلام يسمونك ابن الله ابن لله يسمونك مرمم الصغرى يسمونك مرجع المسالك القديمة للصغرى انت انسان في ايدك بركة وفي ايدك نعمة ثم يأتي مرة اخرى ويعطي بعض الاشياء المهمة في الصوم ان ردت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما واكرمته عن عمل طرقك وعن ايجاد مسرتك والتكلم بكلامك لازم اشرح الفتة دي <تصفيق> يعني يوم الرب يوم الرب لما ما تعملش فيه مسرتك ما تروحش تشتغل فيه لو كان انت مش موظف لو ده شغلك وانت تقدر تخليه يوم الرب خليه يوم الرب ما تشتغلش فيه قدسه ان رددت عن السبت رجلك عن ان عملي مسرتك ما, ما تعملوش يعني اللي لو كان في جدار في في فتحه كبيره فانت تروحت تقفل الفتحه دي يسمونك مرمم الثغره بس طبعا معناها الروحي الثغرات التي يدخل من خلالها عدو الخير لمجتمعاتنا لكنيستنا لخدمتنا وهكذا يسمونك مرمم الثغره ابقى تحفظ يوم الرب وتقدسه ده المذكور هنا وأكرمت عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك خلي خل كلامك لوقت يوم الرب لي كلام تاني يوم الرب لي ولذة تاني اتلذز بيوم الرب خلي يوم عمل خير زور فيه المرضى زور فيه المحتاجين اعمل عمل رحمة اعمل عمل خير فإنك حينئذ تتلذز بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك مراس يعقوب أبيك لأن بالخاتمة لأن سمى الرب تكلم المجد لك يا رب المجد لك يا رب خلاص الرب تكلم لتصمت السماء وتصمت الأرض ليصمت الجميع لأن الرب تكلم اسمعوا للرب ليصمت الجميع ففي حضرة الله لا يتكلم شخص الرب يتكلم شوفوا بيقول ايه لأن صمى الرب تكلم عارفين ده معنى ايه معنى كل اللي انا قلته ده لازم حيتحقق مئة ليه يا رب انا اللي بتكلم كلام طالع من ثمي أنا لأن ثمر رب تكلم يعني لازم هيحصل هيحصن حبارك وحسميك مرمم الصغرى ومرجع المسالك القديمة للسكنة وحبارك بيتك وأجمع ساقتك أولادك عائلتك زوجتك زوجك بيتكم حياتكم وبارك الضعيف اللي فيكم وأخرج مثل الصباح نورك ومثل الظهيرة يكون شخصك أمام الآخرين بركة خاصة من قبل الرب لأني تكلمت سأعمل ذلك <تصفيق> هذا هو الصوم المختار أيها الأحباء وكلمة الصوم المختار هي كلمة من قلب الأصحاح صوما أختاره يقول الرب إذن أختم هذه الكلمة <تصفيق> وأقول ليتنا نركز في بعض الأمور في صومنا لو سمحتوا واحد فك عقد النير نكرس أصوامنا لو في خطية في حياتنا نصلي لأجل هذه الخطية لو في في إمكانيات أن نرحم الآخرين فلنرحم الآخرين في الصوم الصوم لازم يرتبط بالرحمة ومحبة الناس كل الناس أن يرتبط بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس لو في حد أعاوذي كرس صوم لنموه في النعمة كرسه كرس صوم لأنك في النعمة وفي معرفة المسيح الفرصة أمامنا والأيام موجودة واليوم لنا وغدا ليس لنا لا نعرف الغد. الغد مش بتاعنا بكرة ليه ورب بكرة. لكن النهاردة بتاعك وانت عايش فلماذا لا نغتنم فرصة اليوم واليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم أحبائي المباركين أشكر الله من أجل هذا الوقت الذي قدس بإسم المسيح الموجود في وصفنا قدس حينما نطقنا بإسم المسيح وفتحنا كلمة أذحية وقرأناها نشكر الله من أجل هذا الوقت وأشكركم من أجل احتمالكم وصبركم علي طول الفترة السابقة وبشكر رب من أجل عودة خدمة المسيحيات مرة أخرى وفي هذا المقام انا لا أنسى اول شخص دعاني على الفالتوك لعمل هذه الخدمة أستاذي المبارك is only way بذكره بكل بركة الرب يبارك حياته ويثمر ويستخدم لمجد اسمه وامتباد ملكوته بشكر كل الأحبال أدنس المباركين الموجودين معنا اللي ممكن وغيرهم من اليوزر سيقدموا خدمة أيضا أروع ونستفيد ونتعلم بشكركم إنكم أعطتوني الفرصة دي بشكر الأحباء اللي بيطعبوا في التسجيل وبشكر الأحباء اللي حطوا الآيات على التكست الرب يبارك حياتكم بشكر الأحباء اللي بيباركوا ويشجوا عن التكست الرب يبارك حياة الجميع لإلهنا وملكنا وسيدنا المسيح كل المجد والشكر والعظم والبركة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين كل امين ثم أمين ثم أمين ربي بارك حياتكم فضلوا أحبائي الخدان المايك معكم